ألم تر إلى الذين يجعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوت وقد أمروا أن يكفروا به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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءك يحلفون بالله ثم جاءك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتفقق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بلغوا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَمَّا أَنذِهِمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءَكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَأَسْتَوْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَادُ اللَّهَ تَمَامَ الرَّحِيمَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ كَفِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قَضَيْتَ mimma qadayt ve yusellimu teslima